أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا قَالُوا أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا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 هِ الذي هذاَدَان لِهذا وَمَا كَُّ لِهتَدِيَ لَول أَن داانَ اللهَّملَِ جَ أَتُرسُلُ رَبِّنَا بالِالحَقّ وَنُود أَ تكُمجَنَّةُ أُورسُموهَاام أُورسُْموهَا بِمَا كُُم تَعمللُ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 الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُ عِوَجًا وَيَبْغُونَ عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب قالوا ربنا, قالوا ربنا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم اللَّهُ برحمة أدخلوا الْجَنَّةَ لا خوف عليكم وَلَا أنتم تحزنون ونادى ادا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيد علينا ان افيد علينا من الماء او مما رزقكم الله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 فَصَلَّنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ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 والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره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 يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به, فأخرجنا به من كل الثمرات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 ومعه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين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 من رب العالمين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 فذكر لَ اللهَّ عََّكُم تُفِحون قالوا جِئْتَنا لعبدَ اللهَّه وَوحدَهُ وَنَذَرَمَا كانَ يعبد أأَبَ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 تُبْهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عن أمر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح أتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفه فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم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 غيبة المجرمين وَإِلَ مَدَنَ أَخَاهُم شعيبًا قالَا يَا قَوْ مِبدُ اللهَّه مَالَكُم مِن إلَهِ غَيير قَجَ أَتْكُمْ بَيينَةُم مِروَبِّكُمْ فَأَفُ الكَيلَ وَْمزانَانَ وَلَا تَبَخَسَُّا سَأَش أَهُمْ وَل تُفْسِدوا فيِي الأرض وَل تُفْسِدوا فيِي الأرْرضِ بعد إِصاحِهَا ذَكم خَيير يُرِ لَّكُم إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبِغُونَ عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذ كُنتُم قَلِيلًا فَكَثَّرَكُم وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لا تعود في ملتنا قال اولوكن كارهين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 ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين